ما أصل هذا الحب أو هذا اليوم اللي يسمونه عيد الحب وشنو كلمة فالنتاين اللي الناس اليوم ميتة عليها؟ بل شنو قصة هذا الطفل شبه العاري اللي عنده جناحين اللي بيده قوس ونبل ونشاب هذا الطفل شنو قصته؟ شنو اسمه؟ وليش ارتبط بعيد الحب؟ هذا كله راح نعرفه اليوم في هذه الحلقة عشان تعرفون مدى بعد الناس مو بس عن الدين مو بس عن الأخلاق حتى عن الواقع ما يعرفون شا قاعدين يسوون يحتفلون بشي ما يعرفونه تبون تعرفون القصة الحقيقية لعيد الحب هذا المسكينة اللي حاطة شريطة حمرة واللي معلقة وردة, وردة حمرة واللي قاعدة تحتفل بهذا اليوم المسكينة اللي... تدرون شين قصة عيد الحب عيد الحب أصلا وثني يعني حتى ما كان من ديانة سماوية ديانة وثنية عنده الرومان الأغريق كانوا يعبدون آلهة مو إله واحد آلهة كثيرة وعندهم إله اسم إله الحب أو إله الخصوبة كما في بعض الكتب التاريخية إله الحب منتصف فبراير كان تقرب إليه القرابين ومبروك عليكم اللي قاعدين يشترون ورود ويحتفلون مبروك عليكم الإله الجديد إله الحب حتى قيل أن هذه الصورة صورة الطفل اللي بوجناحين واللي شاي القوس قيل أنه كان رمزاً قيل أنه كان رمزاً لإله الحب هذا اللي معلقة الصورة واللي قاعدة تحتفل إحنا نحب ما نحب؟ لا لا إحنا راح نبين في آخر حلقة ترى حتى الإنسان الطبيعي يحب لكن في حب حب حلال وفي حب حرام في حب مشروع في حب ممنوع في حب ممدوح وفي حب مذموم أما اللي قاعدين يحتفلون بعيد الحب ترى هذا هو أصلا طيب الفلنتان من وين؟ الفلنتان في في القرن الثالث الميلادي أواخر القرن الثالث الميلادي عند الروبان كانت دولة وثنية وكان في بعض الكنائس والقديسين أو القسيسين النصارى كانوا موجودين كلاوديوس هذا كان امبراطور يوناني منع الزواج في ذلك الوقت منع الزواج ليش؟ لأن كان عنده أن العزاب أقوى في الحروب فمنعه من الزواج وكان هناك قديس اسمه فالنتاين إن صحت الرواية قد تكون خلافة أصلا كان في قديس اسمه فالنتاين كان يعقد للناس سراً في الكنيسة اللي الثاني بتزوجه يعقد لهم فلما اكتشف هذا الملك أسره وسجنه ثم ذبحه فلأجل فداء لهذا القديس اللي اسمه فلنتاين فداء شوف شوفش قاعد يصير عندنا في السالمية وحولي والجابريه ودول الخليج العربي مصيبة أحد دول الخليج العربي سنويا يورد إليها من الورود الحمرة مليون وربع مليون دولار كلها ورود حمرة أشاء الله ناس قاعدة تموت، ناس قاعدة تموت من الجوع والناس قاعدة تموت من نقص الدواء وهذه الورود حمراء. علشان شنو؟ علشان عيون فالنتاين ولسواد عيون هذا القديس تضحيةً له لا والقضية وثنية يعني مرتبطة بإله جديد بإله آخر جي لنش قاعد يصير فيه بنات وشباب والله هم كنا في أعمارهم ما كنا نسمع في شيء اسم عيد حب ما كنا نعرف اليوم الواحد يبي يبي يتخلص من مظاهر عيد الحب يروح لندن اروح لندن ما اشوف شيء ما اشوف ورود ما اشوف مظاهر امام الناس يعني للأسف صار عيد الحب والله قمة المسخرة وهل تتوقعون مثل بعض الناس قاعد يكتب لك كتابات يا ليتلي قريت عليكم ليش انتوا تمنعون الحب انتوا ما تبون حب وهذا شهر الحب ما شاء الله عليك ما تعرف تحب الا في هالشهر واذا كان الانسان صادق يصرف حب لزوجته قال الزوجة تحب زوجها هذا اللي قاعدين الان ناس تعاني منه انه جفاء بين العلاقات الزوجية لكن اغلب يقول احد بياعي الورود اسمه جون ما هو مسلم يقول اغلب الرواد مراهقين ومراهقات مثل ما راح تسمعون بعدين في التقرير اللي بعد الفاصل يقول واحد يرسل حق خمس بنات كل واحدة يرسل لها هدية ورود وكأنها الحبيبة الوحيدة في حياته يقولوا في بعض البنات نفس العنوان ونفس الاسم أكثر من شاب يرسل لها بوكيه ورد مصخر السالفة وكل واحد يتعرف على بنات قال لي عيد حب وكل بنته يتعرف على واحد قالت عيد حب هذا الأمر عيد الحب يرتبط بعبادة بعب وثنية إله من دون الله يعبد